فضرب الله مزل الرجلين أحدهما أب كمل لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه لَا يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم